مهداه الى السيد حمد آل ناصر الحبابي. يا حمد يا حمد يا يمعرب الجد يا نسل النمور يا وريث العز والمجد شباب اضوي ناصري في المواقف جبار جسور يبخر بذكرك رفيك وبالنصر هو الذيب يقنب من فوق. له ظهور. أصوك الرأس أهلية قال.